يا ليت يا ليت فابدأ جوازك اسمع لذا ما تاخدش وحدة على ذل موال ما تخدس وحدك لما غمر على ضفام ولو اختغو يا وتحب جمع المال. يا الليل يا الليل يا الليل تبهي الزجة وهذا اسمع لي دلما وهل ما تاخدش وحدة كلمة عما العالى وطلع الولى وحدة Oh, <laughs> H漏 listings. ما سيفك الال الحرة بيصوم شربه ولو رجلها غاب ولا صاحب أصيل لا تعيب ولا في التعامل صاحب النبل ولا تمشي مع الكذاب النبل وقت النزوم بالآه فص ملح ودا والكت يا ولدي لا وداع ولا يوم يا يوسف لك يا ولدي لك يا ولد وابويا الهالي لما دعالي بقيت مصدور على الدوام. ومتوى ما يجي لك يا طالب الحظ عملي الحظ ما يجيل لك الحظ للنوع في عارة يشف لا توقل ولا يجي لك. اخوك حظي يفوق حظك ان كنت راج الفقير زبر الكريم حظك حظ عز الغني بالمال والسحة من حظك والاخرى لو حظك هترضى بها دي Bye. Uh -huh. مثل الدموع الندم لما جرأت جفي يا دنيا خف الحمول يا دنيا خف الحمول واثق مني الكلام ونسيت انا كلام اهلي ولا هم بيشماله orada bu قول الخير الشر دايما هزلك تروح له ولا تجيله شوف القصير واجدله والطويل وكمله العادي يشيله ولا يمكن ويبوه